لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأعوا إلى الكهف أنشر ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتغى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئ جَمٌّ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 اطعم برزق منه وليتلطف وَلَا ولا يشعرن بكم احدا انهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا عِيبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا عِيبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنِيَانَ الرَّبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ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 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرْبِي اعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَعْرِفُهُمْ إِلَّا مِرْيَةً فيهم مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نسي قل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا لهم غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا نشرك في حكمه أحدا واتل ما لا مبدل لكلماته، لا ولا تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم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 أَمْرُهُ هواه وكان الْحَقُّ فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وحاق بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرقوا متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت متفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل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 انا اكثر منك ما لوم واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تزيد هذه ابدا وما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 خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح نقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبن 119. والنزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الْأَرْضَ فارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أَحَدًا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم وانتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فضن ويجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس لا أغفروا ربهم إلا, إلا أن سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مُبَشِّرِينَ مبشرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن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 ويجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي احوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا تَلَمَّ جَاءَ وَزَلَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدًا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا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 قال ذلك ما كنا نبر فاغتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن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 وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك أمرا قال فإن إتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم أقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى إِذَا لقيا غلاما فقتله قال أَقَتَلْتَ نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 إذا اتى أهل قرية استطعما ما اهلها فابوا ان ضيفهما فابوا ضيفهما فوجد فيها جدارا يريد ان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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طريانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاتا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهم كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد رب 111. وحبك أن يبلغ أشدهما ويستخرج من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا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 إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما 118. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 119.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 فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا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 الذين كانت أعينهم في غطاء مع ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من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 مولقائه فحبقت اعمالهم فحبقت فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان أَنْ لَا أَعْبُدَ وَلَا أُشْرِكَ بِعِبَادَتِهِ